كانت مبهوتة بشكل جعلني عاجزاً عن النطق للحظة سألتها في حرج أي ورطة؟ قالت بتوتر وهي تفرق يديها أنت الكاتب وأنت هنا ولا توجد نهايات أنت نفسك لا تعرف ما سيحدث مستقبلاً لو كانت لرواياتك نهايات لكان حالنا أفضل ولسهل الأمر علينا شعرت بالضيق وسألتها ولماذا أنت مستاءة؟ رفعت عينيها في انزعاج وقالت لأن هذا العالم هنا من صنع أفكارك أنت الذي كتبته إذن أنت السبب في هذا المأزق لأنك لم تكمل أي من رواياتك شعرت بالتشتت بالكاد بدأت أستوعب أنني في عالم غريب وكأنني قفزت في بحر يموج بين دفتي كتاب والآن تلومني الفتاة التي أحببتها على ما كتبته وما لم أكتب خرجت عن شعوري فقلت كل هذا وهم أنت خيال هو كل ما هنا خيال أنا أحلم وأهلوس بسبب ارتفاع حرارتي سأستيقظ حتما في لحظة ما سرت مبتعدا عنها فلاحقتني وقالت وما زال الغضب باديا على محياها وهؤلاء كيف سنتعامل معهم؟ والصراع الذي سيظهر حتما في لحظاتنا القادمة وكتابك أيجدور الذي استدعاني لأدافع عما فيه من قيم أو لأنقذ أحدهم من خطر ما تذكرت الآن أن الأميرة غلاديولاس سألتني عنه فقطعتها قائلا لم أكتب كتابا ولا رواية بعنوان أيجدور كيف هذا؟ آخر ما كتبته رواية بعنوان دروب أوبال ولم أكتب لها نهاية قالت بحنق شديد جعلني أشعر بالحرج الشديد لماذا لم تكتب نهاية؟ كيف تفعل هذا؟ هذا إهمال ران علينا صمت للحظات طعنتني كلماتها أحزنني غضبها الشديد مني طارت فيها نظرة من نظراتي فاختلج قلبي وتمتمت متلعثما أستطيع أن أخبرك بأسرار هؤلاء أنا أعرفهم حتى الخيول حركت يدها وأومأت تستوقفني ثم هزت رأسها وتنفست بعمق وقالت بالتأكيد تعرف لأنك المؤلف ولكنك للأسف لم تتم عملا كاملا وسأبقى عالقة هنا بسببك فلا يوجد ما كتب لأسترده ثم صمتت للحظات تجمعت فيها دموع خرساء بين أهدابها أمسكتها بانضباط وقالت ربما لا علاقة تربط بيننا أقصد بين كتابينا سأبحث غدا عن قطرة الدمع في الغابة هيبدو أن مهامنا مختلفة تماما صحت بهلع لا لا تدخل الغابة وحدك ولم لا لأني أعرف عنها ما لا تعرفينه تلك الغابة خطيرة أنسيتي أنني الكاتب لم أنس أنك الكاتب لكنني لم أنس أن الله معي أنت وحدك في مملكة غريبة لا يضيعني الله أبدا ولكن قالت ويداها الرقيقتان ترتجفان لا شأن لك بما سأفعله هو على العموم الكتب حيه تتنفس تعيش تشعر بنا هكذا قال جدي سيدل الكتاب على الطريق فقد كان جدي هنا من قبل سألتها راجيا أن تزول غضبتها وتستمر في حديثها معي جدك وماذا أخبرك جدك غاصت في نفسها مفكره وعندما هدات قليلا بدات تتحدث وكنت أذوب مع كل كلمة تخرج من فمها وحتى عندما أشحت بنظري عنها دلف صوتها بنبرته المميزة فاخترق شغاف قلبي يبدو أنني سأتعذب طوال الوقت أخبرتني باختصار عن قصة الأمير النوبي أواوى ومكتبة جدها بالفيوم وحراس المكتبة العظمى وعن دورها كمحاربة وعن جدها وأبيها وأخيها يبدو أنها من عائلة تعشق القراءة تذكرت كيف كنت أراها دوماً بالجامعة ورأسها يغطص بين دفتي كتاب أخرجت من حقيبتها كتاب أيج دور قلبته بين يدي متعجباً من خلو صفحاته من الكلمات لم أعرف معنى عنوانه رغم معرفتي ببعض الكلمات النوبية أخبرتني حبيبة أن الكلمة تعني أنقذيني ترى من يطلب العون منها؟ ليتها تصدق أنني أنا من يطلب العون منها فقلبي يتلظ رفعت سبابتها وحركتها في الهواء ونبهت علي أن لا أتحدث عن كتابها مع أحد كانت تخشى أن يسرق منها أمسكت بالخنجر الذي كان معها وجربنا معا أن نحركه في الهواء ولم يحدث شيء لم تظهر تلك الفجوات التي أخبرها أخوها أنس عنها رأيت القلادة وأخبرتها أنني التقيت بالفعل بأحد المجاهيم وبدأت شيئا فشيئا أستوعب الأمر ران علينا صمت مهيب للحظات وكنا نحملق في أهل البستان وهم يتحركون هنا وهناك تلك الشخص المكتوبة والتي صارت الآن حية بقدرة الله وتتنفس أمامنا قطعت حبيبة صمتها، وقالت بنبرة لطيفة ومهذبة، آسفة، كنت حادة معك، ترنحت أعطافي، فتمتمت قائلاً، لا عليك، كانت ترتدي ثوباً رائعا وكأنها كانت في مناسبة أو احتفال، فشعرت برجيف في صدري، هل يعقل أن يكون هذا ثوب خطبتها؟ لم ألاحظ زينة، وهي لا تضع مساحيق للتجميل على وجهها نعم، لا توجد، أو ربما هناك بدأت أشك، فالتفت إليها لأخطف نظرة لوجهها حسنا، لا توجد مساحيق عدت أتأمل طرف ثوبها وهو يتأرجح كلما حركته نسمات الهواء لماذا ثوبها منتفش بتلك الطريقة؟ لم أرها ترتدي ملابساً تشبه تلك من قبل خطفت نظرة أخرى ليدها بحثاً عن خاتم للخطبة فلم أجد فاطمأن قلبي سألتها على استحياء هل كنت في حفل ما عندما أحضرتك قطرة الدمع؟ نعم حفل زفاف شعرت بقلبي يهوي ثم انتبهت للون ثوبها السماوي فهدأت رجفات قلبي هناك ثوب زفاف سموي اللون سألتها بارتباك الزفاف من؟ أخي أنس انفرجت أساريري فقلت مبتهجا مبارك شكرا لك ثم قالت هناك شيء ما وددت أن أسألك عنه وما هو يا أنسة حبيبة هكذا ناديتها أنسة حبيبة فقد ثقل علي في تلك اللحظة أن أناديها باسمها مجردا لأنني كنت أشعر وبعد حديثنا هذا أنني لو ناديتها باسمها مجردا سأصفها ولا أسميها فهي الحبيبة فكيف سأكررها يا حبيبة يا حبيبة وكانت لا تعلم عما يعتمل في صدري وما مر بي خلال العامين الماضيين عندما كنت أراقبها من بعيد أحبها في صمت والحب يتغلغل في قلبي ويقتات على نفسي حالة المادية لا تسمح بخطبة أي فتاة وها هي لا تتذكرني أصلاً والآن هي غاضبة مني للغاية وتراني شخصاً مهملاً وفاشلاً لا يتم أعماله ويتركها مبتورة في تلك اللحظة اقترب موراي ودعانا لنتناول الطعام معهم سرنا خلفه ورجيف قلبي يزيد كانت يداي ترتعشان في جيب معطف البالي أنا أسير بجوار الفتاة التي أحبها في عالم عجيب وغريب أستطيع أن أخططفها وأفر بها فوق صهوة جواد من تلك الخيول كالمجنون سأجبرها أن تحبني نعم سأجبرها لماذا لا أفعلها؟ لا أدري ليتني أستطيع أعطست مرة أخرى فأوجعتني ضلوعي قالت حبيبة دون أن تلتفت يرحمك الله يبدو أن البرد يشتد عليك تبدو مرهقا للغاية رنحت أعطافي بشعور جميل لا أدري لماذا ربما لأنها تهتم أقصد أو لأنها قالت شيئا معني وحسب إن فرأيت جورب المثقوب في حالة بائسة وأصابع قدمي تطل جميعها من الثقب وكأنها تطالعني بسخرية اختلطت الأتربة بالدماء لماذا أشعر الآن أنني فقير مسكين وأن معطفي واسع للغاية صارت أكمامه قذيرة بعد تلك الليلة التي قضيتها في سجن القلعة تحسست شعر رأسي فوجدته ملبداً بعد أن أغرقوه بالماء لإفاقتي عندما فقدت الوعي بالبستان لابد أنني الآن أشبه رجلاً قام من قبره للتو يا لحظ التعس في أول فرصة أستطيع أن أتحدث إلى الفتاة التي أحبها وحدنا أكون بتلك الهيئة المزرية أنا أشبه خيال المآتة انضممنا إليهم لنتناول الطعام لم أشعر بمذاق أي شيء في فمي ما زلت أشعر بالمرض فور أن انتهينا من تناول الطعام خلعت معطفي لأنظف أكمامه وطلبت من مراي أن يساعدني لأزيل عن ملابسي وبدن الأوساخ فبدأ يصب الماء على رأسي بينما يسألني هل تستطيع أنت أو تلك المحاربة أن تدلاني على مكان أبي؟ أعرف أنكما لستما من العرافين لكنني سمعت أن المحاربين يعرفون الكثير هو وأن لهم شأنا عظيماً هكذا يقولون في قرية الدحنون لابد أنك تعرف لقب عائلتي على الأقل أليس كذلك يا سيدي؟ رفعت رأسي والماء يقطر منه فالتقت عيناي بعينيه لا أدري لماذا يخطف هذا الشاب قلبي أشعر أنني مسؤول عنه وكأنه شقيق صغير لي قلت هامسا له لا تناديني بسيدي لست سيدا لأحد أما رأيت جورب الممزق هو ومعطف البالي؟ رفعت قدمي لأريه أصابع البارزة من ثقب الجورب وحركتها فضحك مراي وأشرق وجهه وابتهجت لضحكاته البريئة قلت محاولا بث الأمل في نفسه سأساعدك في البحث عن أبيك لابد أنك تشتاق إليه تشتاق لرائحته وحضنه الدافئ أنت حتى لا تزال تذكر رائحة الحبال المالحة وشباك الصيد الممتلئة بفواكه البحر والسمك فغرفاه وقال بذهول وكيف عرفت؟ من من أخبرك؟ هل أخبرك ذلك الجني الذي رأيته في قلعة الديجور والذي أحضرك إلى هنا؟ رسمت على وجهي علامة الخبير وقلت له لا لكنني أقرأ أفكارك يا فتى ارتبك موراي قليلا وجال بنظراته في المكان ثم سحب فجأة الكثير من الماء على معطف الذي كنت أغسل أكمامه فقط فابتل بأكمله وأغرق رأسي بباقي الماء وأنا جالس أمامه وكان الماء باردا فاقشعر بدني وصحت قائلا ماذا تفعل يا موراي قال بثقة لو كنت حقا تقرأ أفكاري لعرفت ما سأفعله قبل أن أفعله أنت لا تقرأ أفكاري يا سيد يوسف ابتلت منامتي الصوفية فبرزت عظام كتفي والتسق شعري المبتل بوجهي وكان طويلا لأنني لم أحلقه منذ شهور حيث كنت أحبس نفسي بمنزلي لأكتب رفعت رأسي ببطء ونظرت إلى عينيه فضحك بعفوي عندما شاهدني بهذا الشكل فدسست المعطف بالكامل في الوعاء اضطررت بعد هذا لاستعارة بعض من ملابسه وارتديتها حتى تجف ملابسي عقصت شعري برباط كتاني وارتديت حذاء غريبا من الجلد وتمنطقت بحزام عريض فقد كان بنتال مراي واسعا وفضفاضا كنت أسير تجاهها عندما رأيتها تكتم ضحكاتها وكان الغضب الذي قدر رودني من كلامها القاسي عن عدم إتمامي لرواياتي لا يزال عالقا بنفسي سألتها بعصبية هو أنا أقترب لماذا تضحكين يا أنسة حبيبة؟ <تصفيق> لا شيء قالت العجوز مسكة وعلى شفتيها ترتجف ابتسامة <تصفيق> تبدو أن حف بدون معطفك لماذا ترتدي معطفاً بالياً بهذا الشكل؟ كنت أرتديه في البيت أنا وحدي، كنت أشعر بالبرد قال موراي وهو يميل برأسه ساخراً وما سر الجورب المثقوب؟ في الحقيقة لم أكن مستعداً عندما نقلت فجأة إلى هنا لدي ملابس أفضل من تلك، ملابس أنيقة جداً صدقوني، لكنني أحب هذا المعطف وهذا الجورب قال السيد بركات وقد كان يراقبنا في صمت بعض الأمان يكمن في التفاصيل الصغيرة ابتسمت وقد كانت تلك كلمات التي نقشتها بيدي على صفحات رواية من رواياتي نعم بعض الأمان يكمن في تفاصيل صغيرة وأشياء تافها لا قيمة لها لكنها اكتسبت قيمتها ممن لامسوها وحملوها وارتدوها أو استعملوها أو أهدوها لنا وربما لموقف مر بنا وهي حاضرة فصرنا نشعر بالأمان عند حضورها ذاك القميص الذي كنت أصر على اجدياز اختباراتي به لأن أول مرة ارتديته فيها وفقت في اختباري فأصبحت أستبشر به الفنجان الذي ما زلت أتناول قهوتي فيه رغم الكسر الصغير الذي أصاب حافته هو المفضل عندي رائحة القرفة التي تشعرني بالسعادة لأن رائحة البيت كانت تعبق بها عندما تخبز أمي كعكتها المميزة أول رواية أهداها لخالي وأنا صغير ما زالت هي الأفضل لأنني قرأتها بحماس وفرح. الجائزة التي أعطتها لمعلمة اللغة الإنجليزية، وأنا في الصف الرابع الابتدائي ما زلت أحتفظ بها حتى الآن، لأنها من معلمة الحنونة، الحجر الملون الذي ما زلت أحتفظ به منذ صغري لأنني كنت أظنه مميزاً، الزهرة التي قطفتها حبيبة وتركتها على المقعد في حديقة الجامعة، وانصرفت مع رفيقاتها فهرولت أحملها، وجففتها بين صفحات كتاب قديم بمكتبتي تذكرني بها رغم أنها لا تتذكرني قطع السيد بركات شرودي قائلا أخبرنا مراي كيف احضرك المجاهيم فجأة من بيتك بأمر الأميرة غلاديولس يستطيعون فعل هذا في لمحة عين قبل أن يرتد إليها طرفها شعرت بغصة في حلقي فقد مررت بلحظات قاسية أثناء انتقالي من غرفتي بالإسكندرية إلى المملكة هنا والتي أخبرتني حبيبة أن اسمها مملكة البلاغة سألت السيد بركات الملك كرشاب يحكم المملكة هنا أليس كذلك؟ لا ماذا؟ إن لم يكن هو فمن الحاكم؟ أخوه الأصغر كيف هذا؟ ألم يوصي أبوهما بشيء قبل وفاته؟ لا ازدادت حيرتي فلم يكن هذا ما كتبته في روايتي عنهما عدت أسأل بفضول شديد هل تعرفون أين اختفت الأميرة هيدرانجيا؟ قال موراي والذي كان ينصط إلينا باهتمام شديد ومن هي هيدرانجيا؟ لم يجبني أحد فاستأذنت منهم وابتعدت عنهم وكنت في غاية الحيرة بدأت كعادتي عندما أفكر في كتاباتي بالسئر ذهابا وإيابا نسيت أنهم حولي حلقت في سماء الخاصة أفتش جعبتي أصبر أغوار عقلي أحاول أن أتذكر تفاصيل رواياتي لم أشعر بنفسي إلا عندما نادتني حبيبة عدة مرات فاخترق صوتها المحبب لنفسي حجاباً لا شعور الذي كنت ألوذ به باحثاً عن الحقيقة حبيبة كانت حبيبة قد اتمؤنت عندما وجدت يوسف بالبستان فوجود شخص آخر من عالمها جعلها تشعر ببعض الألفة وكان مهذبا خفيفا وكأنه يطفو بجانبها وهي على وشك الغرق في هذا العالم كجذع شجرة تتشبث به للنجاب ورغم صخطها عليه لأنه لم يكتب نهايات لرواياته فقد استأنست بوجوده ليست وحدها هنا على الأقل وهذا أفضل حتى تلتقي بقطرة الدمع مرة أخرى ذاك الحديث القصير الذي دار بين يوسف والسيد بركات ثم رد فعل يوسف بعدها جعلها تشعر ببعض القلق. قررت أن تسأله عن سبب عصبيته الشديدة فجأة حتى أنه جذب المعطف المغصول من فوق الأحبال وارتداه وهو مبتل. كانت عيناه مفتوحتين يحدق أمامه ويبدو كأنه لا يرى بهما ما ندته عدة مرات ولم يجبها. وقفت تتأمله وقد بدت ملامحه بوضوح بعد أن غسل وجهه وعقص شعره الطويل خلف رأسه كانت تتأمله هو يروق لها ولكنه يبدو غريبا غريبا جدا ألا يكفي أنه لم يكمل كتابة رواية أبداً؟ تعجبت من حالها لم يكن التحديق بوجه شاب من طباعها اكتسحها شعور جارف بالذنب، لن تعود للتحديق، حاولت أن تتذكر، هل رأته من قبل أو التقت به كما يزعم؟ لكنها لم تتذكر وجهه، لم يكن يوصف شديد الوسامة، لكنه لطيف، هو شاب طويل القامة وقمحي البشرة، له ملامح مريحة ونظرة دافئة منحته جاذبية خاصة عيناه الصودوان والواسعتان تنبئ عن شخصية عميقة التفكير بالتأكيد هو خيالي جدا فهو كاتب ولابد أنه مجنون إلى حد ما هكذا يصفون الكتاب داهمته موجة سعال شديدة أخرجته من شروده عنوة فاقتربت حبيبة ونادته مرة أخرى فاتبه أخيراً لوجودها وبعد أن هدأ سعاله سألته بتعجب لما ارتديت معطفك؟ ما زال افترفمه عن ابتسامة خفيفة ورد بعفوية لا أشعر بالأمان إلا وأنا أرتديه ولن أستطيع التفكير إلا إذا شعرت بالأمان أشاحت بعينيها متعجبة من أمره فأسرع يوضه عفواً يا أنسة حبيبة ربما تظنين أنني مريض نفسي أو مجنون لكنني بالفعل لا أستطيع التركيز عندما أفكر في احداث رواياتي إلا وأنا أرتدي هذا المعطف ثم عاد لسيره وقال بعد أن عقد ذراعيه خلف ظهره هو أيضاً كنت أذاكر دروسي وأستعد لامتحاناتي وأنا أرتديه لحشب حبتسامة رقيقة على شفتيها وسألته هل الكتابة تسبب الجنون؟ هز كتفيه قائلاً أحياناً كما ترين كيف تشعر عندما تكتب؟ أشعر أنني أحلق في السماء أتنفس الكلمات أصبح في بحر من الخيال لمعت عيناه بشغف رفع عينيه نحو السماء وأردف قائلا أرحل إلى أي زمان وأنتقل إلى أي مكان مع من أحب قالت بلطف إذن لا تتوقف عن التحليق في رحاب الكلمات أبدا، ابتعد عنها مفكرا، فبدأت تتبعه بخطوات سريعة لتجاري خطواته الواسعة، وكان سعيدا بتتبعها له كهرة لطيفة تتبع صاحبها، سألته بفضول أخبرتني أنك لم تضع نهايات لرواياتك، فلما بدى عليك القلق عندما عرفت أن كرشاب ليس هو الحاكم؟ ومن هي هيدرانجيا التي تسأل عنها؟ قال وهو يحدق في الطريق أمامه وهو يسير غلاديولاس ستلتقي بأمير وستحبه وهذا الأمير سيقع بحب شقيقتها هيدرانجيا رغم عرجتها التي سببتها لها امرأة حقودة من أتباع والدة غلاديولاس عندما كانت هيدرانجيا رضيعة ألحقت بها الأذى فور ولادتها المهم هذا الأمير سيطلب هيدرانجيا للزواج وبعد الزواج ستنتقم غلاديولاس منهما ستخطف شقيقتها هيدرانجيا وتعذبها لتقتلها إذن هما شقيقتان من الأب فقط؟ نعم سألته بتلهف وماذا بعد؟ لا شيء قالت بضيق ماذا تعني؟ لم أكمل الرواية توقفت عند هذا الحد تركت هيدرانجيا تقاسي العذاب وتوقفت عند هذا المشهد لم أتمكن من إكمال الكتابة لماذا؟ هزكت فئه وقال لا يوجد سبب محدد تركت الرواية ولم أكملها لماذا لم تحاول في وقت آخر؟ قال ببساطة بدأت رواية أخرى وهل أتممتها؟ قال بتوتر أخبرتك أنني لم أنهي كتابة أي من رواياتي من قبل ألا تذكرين؟ قالت بصوت تشوبه رنة حزن يبدو أن حبل أفكارك قصير في الكتابة أمسك رأسه بيديه وقال الأفكار في جمجمتي لا تزال مشوشة هو الأحداث هنا تتسلل إلى دماغ المخروم هذا شيء عصي على الفهم فوقفت حبيبة عن السير خلفه بينما ظل هو على حاله وقد ازداد توتره كان مستاء لأن صورته بدت لها مهتزة منذ اللحظة الأولى كان يسير ذهابا وإيابا بين شجرتين اقتربت الترياق منهما ومالت على كتف حبيبة كان بينهما نوع من الانسجام والتوافق ربتت حبيبة على عنقها بهدوء اقترب يوسف وسأل الترياق وهو يشير بسببته اتجاهها أين صاحبكم من البشر؟ هو من هو؟ سيدكم وزعيمكم ومالككم أنتم خيوله أنتم خيول التحيلان صهلت الترياق وتراجعت خطوتين ووقفت قبالته على من صدرها كرير غريب ثم قالت نحن خيول أوبالس نحن خيول عظيمة نختار فرساننا بأنفسنا اتفقنا أن نطرح كل من لا يليق بظهورنا أرضا ولا نلتفت إليه ابتسم يوسف ساخرا فهو من كتب تلك الجمل بنفسه اللهم إلا هذا اللقب الغريب أوبالس سألها باستنكار من أطلق عليكم هذا اللقب الغريب؟ زعيمنا نحن لا نعرف عن ماضينا شيئا نعرف بعضنا البعض فقط لستم خيول أبالس ثم أكمل بغضب موجها حديثه للترياق أنتم عشرة من الخيول أربعة من الإناث وستة من الذكور من أصل عربي أين بقيتكم وأين فارسكم وما الذي فرقكم كيف تعرف عددنا بل وأحفظ اسماءكم وأعرفها جيدا قالت حبيبة محاولة تهدئته بعد أن لاحظت غضبه وهو يتحدث مع الترياق أخبرني بأسمائهم ومعانيها من فضلك يا يوسف ارتبك لا يدري هل لأنها نادته باسمه أم بسبب طريقتها الرسمية التي كانت تصيبه بالديق فهو يتخيلها تحدثه على عكس هذا منذ عامين يبدو أنه بالغ في أحلام يقذته وهذا يؤثر عليه الآن بينما يقف أمامها بدأ يروي لها أسماء الخيول كنت قد قرأت عن أسماء الخيول عند العرب قبل أن أشرع في الكتابة فاخترت لهم تلك الأسماء العشرة البحر هو اسم فرس كان للنبي صلى الله عليه وسلم حيزوم هو اسم فرس جبرائيل عليه السلام في غزوة بدر أبهر هو اسم فرس كان لأبي الحكم القيني أجدل هو اسم فرس لجلاس بن معد يكرب الكندي المسوم هو اسم فرس لمالك بن الجلاح الجشمي الجمانة كان اسم فرس لطفيل بن مالك وكذلك لعامر بن طفيل والشقراء كان اسم فرس ل... لخالد بن جعفر بن كلاب و... لأسيد بن حناءة الصليط والبرق خيل اشتهرت بسرعتها الشديدة والبيضاء فرس بيضاء سميت هكذا نسبة إلى اللون الأبيض وهي فرس لقعنب بن عتاب بن الحارث أما الترياق فكانت من خيل الخزرج المشهورة والمميزة ثم التفت موجها حديثه إلى الترياق وقال لستم خيول أبالس بل أنتم خيول الكحيلان سألته حبيبة بفضول شديد هو ما الكحيلان؟ نوع أصيل من سلالات الخيول سميت هذه السلالة بهذا الاسم لجمال عينيها التي تبدو كأنها مكحلة وتسمى الفرس كحيلة والحصان كحيلان أتعلمين يا أنسة حبيبة؟ يضرب العرب المثل بها للدلالة على الأصالة وطيب النسب فيقال للبنت الطيبة الأصيلة ذات الخلق فلان كحيلة وللرجل الأصيل فلان كحيلان صمته نيهة وتابع تماما مثلك يا أنسة حبيبة فأنت من عائلة كريمة أنت فتاة كحيلة قالها واستدار مرتبكا وكذا حبيبا أشاحت بوجهها خجلا سألته الترياق التي كانت تتابعهما باهتمام شديد وما الدليل أننا من أصل عربي صفاتكم ملامحكم تلك العلامات التي في أجسادكم اللغة الفصيحة التي تتحدثون بها وقصتكم وما قصتنا؟ كان العرب قديما يرسلون خيول السباق في مجموعات كل مجموعة تتكون من عشرة من الخيول ويسمى مكان السباق مضمارا ويضعون في آخر نقطة منه الجائزة على رؤوس قصب الرماح ومن هنا جاء القول حاز فلان قصب السبق نحن إذن كنا في سباق كنتم مجموعة من الخيول لقبيلة من القبائل التي تسكن صحراء الجزيرة العربية وكان لزعيم القبيلة ابن شاب أعشق الخيول كان يهتم بكم يرعاكم يحسن إليكم ويجتهد لتكونوا في أحسن حال كان رحيما رفيقا بكم شارك بكم في سباق وفور خروجكم أغار اللصوص على قبيلته وعندما عاد قاتل بجسارة حتى كلا وبقي وحيدا بعد أن قتلوا أهله وحرقوا الخيام وسبوا النساء ولم يبق إلا هو ولما اجتمعوا عليه وغلبوه بالعدد فر وحيدا وركض تحت ستار الليل حتى عثرتم عليه حمله زعيمكم حيزوم إلى هذا البستان حيث عشتم معه فيه لشهور طويلة معزولين عن العالم يتحدث إليكم تنصطون إليه ويأنس بكم حتى صرتم تتحدثون بلغة البشر مما أذهله لكل فرس منكم طباعه الخاصة به تميز بعضكم بسلوك وصفة محددة تختلف عن الآخرين سألته حبيبة وماذا بعد؟ ما الذي حدث؟ لا شيء ماذا تعني؟ لم أكملها لم أتم تلك الرواية، وقفت هنا عند هذا المشهد، تركت فارسهم هائماً على وجهه في البستان، قالت متململة بديق، لماذا؟ التفت إليها، وقال وهو يهرب بعينيه، جميعنا يمر بلحظات ضعف، شعرت بجمود في عقلي، ولم أتمكن من التفكير، هي للخسارة، رماها بنظرة سريعة لحظ خيبة الأمل تلوح على وجهها تصر على تأنيبه بتلميحاتها رغم أنه أخبرها منذ أول حوار لهما أنه لم يتم أي من رواياته لا شك أنها تيقنت الآن من أنه كاتب فاشل حاول أن يتماسك وسألت ترياق أين باقي الخيول؟ ابتلعتهم الدروب أي دروب؟ دروب غريبة ظهرت فجأة كانت معلقة في الهواء لها بوابات عجيبة كل واحدة من تلك البوابات تختلف عن الأخريات لم أرى مثلها من قبل رودنا شعور غريب ونحن نراقبها وجذبتنا إليها كالمغناطيس لم نقاوم وتسابقنا ودلفنا فيها واتفقنا أن يكون الفائز هو أول من يعود من دربه كنا سبعة هو أنا أول من عاد منهم ومن تبقى منكم في البستان الجمانة والبيضاء والشقرة بأمر من حيزون لماذا؟ قال إنه بد من بقاء الأم والزوجة والابنة هنا ليكون هذا البستان بيتا ووطنا لنا وماذا وجدت في دربك؟ غابات خضراء كنت أركض فيها بحثة عن رفاقي طال التملجتي في رحاب تلك الغابات حتى التقيت بحبيبة وأتيت بها إلى هنا طالعها بنظرة تشيب الكثير شرد للحظات ثم فرطت منه شهقة وكأنه اكتشف ما أفزعه للتو قال وقد أضاءت عيناه يبدو أن هناك شيئا عجيبا يحدث هنا سألته حبيبة بفضول شديد أخبرني ما هو؟ قال دون أن ينظر إليها ليس الآن استدار وابتعد عنها لائذا بفقاعة من الصمت وعد يتردد بين الشجرتين ضيقها أن يخفي عنها شيئا ما كيف يفعل هذا؟ هي تود الآن أن تعرف كل شيء ابتعدت مع الترياق وسارت تجاه باقي الخيول وهي تتلفت من آن لآخر كانت تراقب يوسف من بعيد اخرجت كتاب أيجدور وتفحصته فلم تجد شيئا جديدا على صفحاته وفجاه حدث ما لم يكن بالحسبان فقد رات يوسف يتلاشى امامها وكانه يتبخر في الهواء يوسف من جديد مررت بما مررت به من قبل استحال كل شيء غموضا وظلاما وكأنني غطست في ضباب وهانذا أقف بين يدي الأميرة غلاديولاس مرة أخرى وبجوارها أحد المجاهيم وقد نقلني من البستان حيث كنت أقف مع حبيبة إلى قلعة الديجور قبل أن يرتد إليها طرفها صفعة قوية من أحد رجالها كانت كافية لتطرحني أرضا وكنت مشوشا من أثر الحم التي عاودتني منذ لحظات بينما كنت أسير بين الأشجار بمعطف أبي المبتل الذي ارتديته فوق الملابس التي استعرتها من مراي شعرت أنني سأفقد وعي صرخت غلاديولس بشراسة أتظن أنك ستستطيع الفرار مني؟ ثم أشارت بيدها لذلك المسخ الذي كنت أحملق تجاهه أبحث عن وجه له أو ملامح أنظر إليها ظلمة تتحرك تماما كما وصفتهم حبيبة تذكرت قلادتها وما قصته من أخبارهم اختفى بعد أن كرر على غلاديولاس ما قاله من قبل لا تنسي الوعد فنحن لا ننسى ومرة أخرى رأيت الخوف يتراقص على صفحة وجهها رمقتني بنظرة تقطر حقدا وغلا وسألتني كيف هربت؟ هو من ساعدك؟ حررني غريب ليس من أهل قلعتكم من هو؟ لا أستطيع كشف أمره فهو ذو مكانة عظيمة من هذا؟ أخبرني عنه أشفقت على موراي لو أخبرتها عنه ستؤذيه حتماً قلت مراوغاً لولا أنك أسرعت بإحضاري إلى هنا مرة أخرى لكنت قد تعرفت عليه بشكل أكبر ما اسمه؟ ومن أي عشيرة هو؟ إنه أمير من أمراء الحزاورة تلفتت يميناً ويساراً تتأمل وجوه حراسها تواثبت النظرات الكل يتعجب من الكلمة كنت أحاول أن أخفي شخصية موراي حتى لا يؤذوه سألت من حولها إن كانوا يعرفون شيئا عن الحزاويرا لكنهم لم يعرفوهم عاد تسألني هو من هم الحزاويرا؟ رحت أقول ما يتفتق عنه ذهني محاولا بث الرعب في نفوسهم قوم أقوياء غريب أمرهم غلبت قوة أرواحهم قوة أجسادهم وغلبت قوة أجسادهم قوة أحزانهم ثابتون كالطوض رغم ما ألم بهم من مصائب غلبوا الحياة بما تميزوا به عن غيرهم قطعت وشائجهم فوصلوا أنفسهم ببعضهم البعض لهم زعيم له عينان واسعتان إن زوا فيهما ذكاء شديد بين من عقد بين حاجبيه غضب جارف ورغبة حارقة في الانتقام من أي شخص يؤذيه تبرق عيناه وسط الظلمة التي لا يهابها ولا يخشاها لديهم خيول عجيبة لا تشبه أي خيول أخرى رأيتها في حياتي لو اقتربت منهم وكنت لا لأجفلت منهم ولو كنت من البشر لا لأجفلت منهم أيضاً اغتصبت غلاديولاس ابتسامة شاحبة واتجهت بكليتها إلي وسألتني لماذا؟ ما الذي سيجعلنا نجفل إن اقتربنا من تلك الخيول؟ أمرهم غريب لابد أن تحسبوا لهم الحساب وتحصن قلعتكم هل تعرف مكانهم؟ هو كيف سأعرف وأنا غريب عن أرضكم حتى أنك لم تعطيني تلك الفرصة كنت قد التقيت بهم للتو عندما خطفت فجأة ووجدتني بين يديكي تقبضت عضلات وجهها طالعتني بنظرة توشيها الريبة أدركت حينها أنني نجحت في أن أجعل الهواجس تعبث برأسها في عالم مجنون كهذا لا يفلح إلا شيء مجنون ولا بد أن أرتجل كما لم أفعل من قبل القوه في السجن وإياكم أن يفلت منكم هذه المرة قالتها جلاديولاس وهي صاخطة ثم انصرف الترفول في ثوبها الفاخر بخيالاء بينما جروني إلى سجن قلعة الديجور مرة أخرى. حبيبة هرب الظلام مهتدياً بضوء القمر. كانت حبيبة تجلس غارقة في حيرة شديدة. كيف اختفى يوسف فجأة أمام ناظريها بتلك الطريقة؟ كانوا جميعاً يطالعونها باستغراب. ينتظرون أن تختفي فجأة هي الأخرى. الكثير من الأسئلة الفضولية طرحت عليها من الحزاور كما يناديهم موراي صغارا كانوا لكنهم ليسوا أبداً بالضعفاء لحظت اهتمام موراي بهم وكيف يتخذونه قائدا لهم أو معلماً أو ربما أخاً كبيرا وقد حرموا من هذا بفقدهم لأسرهم استمعت لحكاية العجوز ميسكا عن كل واحد منهم كانت أعمارهم تتراوح بين التاسعة والحدية عشرة رق قلبها لهم وأحزنتها قصة موراي وكيف أنه يبحث عن أبيه منذ أعوام وكيف أنه كان سبباً في عودة الكثير من الغلمان لأبائهم وأمهاتهم إلا بعضهم لم يجدوا أهاليهم أبداً فبقوا معه هو والعجوز في البستان كانت مسكة تثرثر كثيرا وكأنها أخيراً وجدت من ينصط إليها وكانت حبيبة تجيد الإنصاط أخبرتها أيضاً عن قرية الدحنون وكيف أن السيدة بركات اشترى هذا البستان من صاحبه الذي كان يهمله ويزهد فيه وبعد أن أنهت ثرثراتها قالت هامسة آترين كيف تتجاهلنا رفيف؟ إنها لا تخرج إلينا إلا نادراً وكأننا أشباح تعيش في البستان إنها حتى لا ترد السلام يبدو أنها فتاة لطيفة وحالمة حالمة؟ إنها مجنونة لماذا تقولين هذا؟ تحدثي إليها وراقبيها وستعرفين إنها مجنونة قامت العجوز مسكة وتركت حبيبة كحمامة ضالة تاهت بين أشجار البستان لا تدري هل من الصواب المكوث هنا أم من الأفضل أن تخرج إلى قرية الدحنون أم تعود لمكان سقوط قطرة الدمع في الغابة القريبة فهي لم تلتقي بمن يرشدها أو يدلها على الطريق عادت راقب الجميع في صمت كادت تسأل يوسف عن شيء ما لكنها لم تتمكن من طرح السؤال عليه فقد قاطعهما مرايحين دعاهما للطعام ونسيت أن تسأله عندما كان يحدثها هي والترياق تذكرت الآن كيف كان يوسف شاردا وهو يلوك الطعام في صمت فلفتت تبحث عن موراي لتسأله عن قلعة الديجور التي أخبرها يوسف عنها وكيف أن موراي يقتحمها من آن لآخر وأنه أنقذ يوسف لظنه أنه محارب ويستطيع أن يدله على مكان والده ربما عاد يوسف إلى هناك لم يكن موراي بالبستان كان هنا منذ قليل أين اختفى؟ سارت نحو الخيول أقبلت الترياق عليها فبدأت تربت على عنقها كالعادة سألتها بصوت خافت أين ستنامين يا حبيبة؟ لا أدري ربما مع السيدة ميسكا في غرفتها فرفيف لم تظهر منذ أن أعطتني الحذاء فور دخولنا البستان تصبحين على خير أرجو ذلك قالتها حبيبة وهي تراقب الترياق تبتعد عنها فهي تعلم أنها لن تنام تلك الليلة إلا غراراً، وكيف ستنام وهي في مكان غريب مع أناس لا تأمنهم، وحدها في مملكة لا تعرف عنها شيئا يطمئنها، لا توجد سبيل للعودة لديارها غير استرداد كلمات كتابها الذي اختارها، ولا تجد من يحتضنها ويأويها، كما فعلت الحوراء مع زوجة أخيها مرام عندما أزالت الخوف عنها، فور أن استقبلتها عند وصولها لمملكة البلاغة خرجت من كوخ ميسكا وجلست تراقب البستان تحت ضوء القمر الذي كان بهياً يغلفه السحاب المتكاثف كانت تشعر بالخوف ظهرت رفيف فجأة أمامها اقتربت واحتضنتها بذرعيها الرقيقتين فزال عنها الخوف كان في نظراتها نوع من السلوى والمواساة وكأنها تقرأ ما تسره حبيبة في نفسها سألتها حبيبة بلطف كم عمرك يا رفيف؟ ستة عشر عاماً يبدو أنك تحبين البحر؟ أعشقه أليس كريما وودوداً ويتحمل الكثير؟ تتحدثين عنه وكأنه من البشر يكفيني أنه يحمل قلبي؟ وهمي. ثم عقدت رفيف ذراعيها وأردفت قائلة البحر يا حبيبة رغم ملوحة مائه فحضنه عذب يتسع للجميل وللقبيح وللقوي وللضعيف ولا يفرق بين أي منهم هو ولهذا أحبه بزرقته الخلابة وبصوته الساحر وبرائحته الزكية ثم التفت اتجاه حبيبة لتطالعها في عينيها مباشرة وأردفت قائلة هو لأنه يكتم أسراري ولا يبوح بها لأحد وكثيرا ما تلثم أمواجه أقدامي عندما أقف محزونة باكية وكأنها تواسيني ليتنا كالبحر يا حبيبة ليتنا نغفر للبشر كما يغفر لهم يلقون بالقاذورات في مياهه فيعيدها إلى الشاطئ برفق يلفظها على الرمال بلا ضجيج يسامح بلا لوم ولا عتاب البحر يحبنا بلا قيد يتركن على سجيتنا نتصرف كالأطفال ونحن في حضنه ولا يلومنا أوه ما أروع البحر أوه وما أروع هذا الكون كله سبحان الله الكون فينا يا حبيبة ونحن نذوب فيه أنا البحر والبحر أنا أنهت رفيف كلماتها وجلست ساكنة تتأمل البستان بعينين دامعتين شعرت حبيبة أنها تحمل همّا كبيرا وحملا ثقيلا سألتها وقد رقت لحالها أين أمك؟ رحلت منذ متى؟ منذ فترة وجيزة هل قاطعتها رفيف بصوت مرتجف وقالت ستعود قريبا ان شاء الله أرادت حبيبة أن تخفف عنها فقالت كوني قوية حتى تعود لاحت على شفتي رفيف ابتسامة ساخرة وقالت لها أبدو ضعيفة هشة أليس كذلك؟ بلى وقفت رفيف فجأة ومدت يدها تجاه حبيبة وقالت وهي ترسم ابتسامة على شفتيها هيا بنا ستبيتين معي بغرفتي يا صديقة المحاربة سأعيرك ثيابا تناسبك نعم أرجوك فأنا أتعذب وأنا أسير هنا بهذا الثوب المنتفش انا أكرهه ضحكت رفيف وسارت حبيبة معها وقد أثارت كلمة الصديقة التي قالتها لها رفيف شجونها طالما تمنت أن يكون لها صديقة تؤنسها يوسف ظلام يموج في ظلام عندما ألقوني في تلك الزنزانة زحفت حتى وصلت إلى جدار رطب تحسسته بيدي وأسندت ظهري إليه كنت أشعر أن هناك شخصا آخر قريب مني سمعت أنفاسه المنتظمة وهو نائم شممت رائحة عرقه وثيابه ترى هل هو لص سارق؟ أو مجرم قاتل؟ وهل سأسلم من أذاه؟ كنت أرتجف لا أدري من الحمى أم مما أتذكر أنني كتبته عن تلك الزنازين في الرواية ويا ليتني ما كتبته الجلد بالأصوات حتى تتمزق الجلود خلع الأظافر خمش الوجوه سكب الماء المغلي على الأطراف القتل البطيء بتعليق المسجون من قدميه وجرحه لتسيل الدماء منه ويموت بالتدريج الحبس مع جثث ميتة حتى تتفسخ ويخرج منها الدود تسارعت أنفاسي ثم أوجعتني رأسي وعودتني نوبة السعال مرة أخرى شق صوته الرخيم الظلام حولي فسعقني وهو يسأل من هناك؟ أنا وليمة الموت وخيبة الأيام ماذا؟ لا عليك اسمي يوسف لماذا أنت هنا؟ هل ارتكبت جرما ما؟ يبدو أنني أتيت في رحلة كبرى وسأذهب إلى كل الأماكن كلامك غريب لا عليك فأنا مرهق ومتعب جدا وكلنا كذلك أنا مرهق من الدنيا متعب من محاولاتي الفاشلة مللت من التنقيب عن الأمل في ركام البؤس الذي أعيشه أعانك الله وأراح قلبك مرت لحظة صمت ثقيلة قال بعدها هل أنت مريض بذات الرئة؟ وكيف عرفت؟ أنفاسك متسارعة وصوت سعالك يشيب علة في صدرك نعم أنا مريض ورأسي تؤلمني لا تطمع هنا في جرعة دواء أو حتى شربة ماء كنت أسأله عن اسمه لكنه باغتني بسؤاله هل تمت محاكمته؟ لا كنت أجيبه وأنا أنتظر أن يقبض على عنقي فجأة أو يطعنني بخنجر في صدري لكن صوته وصلني بائسا منكسرا هذه المرة وهو يقول سيعذبونك ويسألونك عن كتاب هو لن تجيب لأنك لا تعرف عن أي شيء يتحدث هذا الكتاب ولن تعرف أين هو لكنهم سيعذبونك لتعترف شعرت بنبرة يأس في صوته سألته قائلا هل أنت كاتب؟ لا إذن أنت محارب قال متعجما حتى أنت أيها الغريب أتكرر ما يقولونه؟ بل أسألك قال بعد صمت قصير لست محاربا بالصفة التي يصفونها لكنني محارب بسيفي وعلى صهوة جوادي على كل حال مرحبا بك يا أخ العرب لم أسعد في حياتي بكلمة كما سعدت بتلك الكلمات أنا أعرف من يكررها دوما أعرفه سألته في الحال ما اسمك؟ عبيدة ضحكت كما لم أفعل منذ ساعات حتى أنني شعرت ببلاها قلت متلهفا <تصفيق> أين أنت؟ كيف أصل إليك يا عبيدة؟ كنت متحمسا لرؤية وجهه أنا أعرفه أعرف هذا الشاب جيدا أجابني بصوته الهادئ قائلا اثبت مكانك سأستند إلى الجدار وأتحرك حتى أصل إليك سمعت صوته وهو يتنقل من مكانه انتظرت بالتلهف حتى وصل إلى مكاني استضمت قدمه بيدي فجلس بجواري ربت على يدي وتصافحنا وسط الظلام الآن أنا أجلس بجوار الفارس الذي فجع في أهله وعشيرته ولم يبق له إلا خيوله العشرة خيول الكحيلان قرية الدحنون حبيبة. قررت حبيبة الذهاب إلى قرية الدحنون لابد أن تخرج من البستان لعلها تلتقي بأي علامة أو دليل أو بحراس المكتبة وهي لا تعلم متى سيظهر يوسف مرة أخرى هو ربما لن يظهر أبدا لعله عاد إلى غرفته حيث كان خرجت مع السيد بركات بعد أن أعارتها رفيف قميصاً واسعا عنبي نبي اللون له أكمام واسعة ارتدته حبيبة على بنطال حنطي واسع كان القميص يصل إلى ما بعد ركبتيها سارت تهرول فيه بينما واقفت رفيف تقهقه وهي تراقبها من بعيد وهي تسير مع بركات كانت رفيف سعيدة لأنها أعارت حبيبة شيئاً ما يخص عزيزاً عليها وكانت تحتفظ به وكانت ميسكا تراقبهم من أمام كوخها بعد أن انصرفا فتحت رفيف باب البيت فجأة وهرولت خارج البستان لا بد أنها ستذهب لشاطئ البحر كعادتها همست ميسكا قائلة والقلق يطفح على وجهها فتاة مجنونة دلفت العجوز إلى كوخها البسيط لتبدأ إعداد إفطار ما بقي من الحزاورة فموراي يعمل باستمرار على إعادتهم لذويهم وقد خرج مبكراً ولم يخبرها إلى أين كانت قرية الدحنون غريبة الشكل ظهور خد العذراء الحمراء اللون أو ظهور الدحنون كما يطلق البعض عليها تحيطها من كل صوب حول البيوت في البساتين في الطرقات على رؤوس الصغيرة وهنا يركضن هنا وهناك وفي باقات يبيعها رجل بدين يطوف وهو يجر عربة خشبية ممتلئة بها وعلى الجانبين علقت الكثير من العقود المصنوعة من تلك الزهرة شعرت حبيبة بالبهجة وهي ترى اللون الأحمر في كل مكان قالت ها ما أروع تلك الزهور لماذا لم تشتر بيتا بالقرية وتسكن هنا يا سيد بركات لماذا تركت مكانا مبهجا كهذا المكان التفت إليها بركات بينما كان يتكئ على عصاه ويسير ببطء وقال لا تحكمي على شيء من مظهره الخارجي فقط قالت وما زالت البهجة على محياها الزهور زهور والجمال جمال سبحان الله لونها جميل جدا قال وفي عينيه نظرة لامعة كلب اللور الزينة الجميلة قد تخفي قبحاً عظيماً أتقصد الناس هم الآن أمام عينيك قشور يبنتي وخلف تلك القشور جوهر لن تعرفيه إلا بعد الاختلاط بهم صحيح جوهر الإنسان لا يعرف إلا بالمعاشرة أو بالماضي ماضينا أحياناً يخبرنا عن جزء منا يا ابنتي ولا ينفي هذا أن البعض يتغير إلى الضد وينضج فيتخلى عن سقطاته أو يتوب فيغتسل من ذنوبه تذكري هذا جيدا يا ابنتي ابتسمت قائلة لكنني أرى الناس هنا طيبين وجوههم حسنة ومريحة وثيابهم أنيقة وتلك القبعات على رؤوس البعض تعجبني أيضا البعض يرتدون أقنعة ماذا تقصد؟ يتصنعون يلبسون أقنعة نظيفة وخلف تلك الأقنعة قد تكون هناك عقول قذيرة تعجبت حبيبة من كلام السيد بركات الفلسفي الذي يبدو كالألغاز لم تعلق على آخر كلماته لكنها لاحظت ديقه الشديد سارت في صمت بجواره كانت تراقب وجوه الناس بفضول ملابسهم، نوافذهم، الرايات التي فوق بعض بيوت القرية العلامات الغريبة المرسومة على الجدران وصل أخيرا إلى السوق انشغل السيد بركات عنها بتجارته ودكانه الواسع كان لديه الكثير من العمال لاحظ من بعيد أنها تحاول أن تبتعد فأسرع نحوها وهمس قائلا احضر يا ابنتي من سكان القرية انتظريني حتى انتهي من أعمالي وسأتجول معك لا تبتعد أرجوك هزت رأسها موافقة وبدأت تتجول في شوارع القرية وكأنها تعود من آن لآخر ليراها بركات فتشير إليه ويشير إليها